Aan het einde van het jaar, het is een beetje een beetje een hal حيت ونزلت الدمعة بدون شعور لفراج ذكرت احلالي يالينا ليالي الحب سهراتك اشوفك هنا جالس واشوف الحب بعيونك ذكرت احلالي يالينا الحب وسهراتك أشوفك لي هنا جالس وأشوف الحب بعيون ناديني وأقول لبيك أنا كل تحت أمرك أنا. للغالي الخاص يا, يا حلمي حلمي اتحقق ويا ليت بيوم انا احلم نصيبي انكتب اني هكون بيوم محبوب انا عينك اذا بقى عليك بيوم عبرات بخيلك لا تخللها الهام يوم انفسك انا عينك ضاقت عليك بيوم عبراتك بخيلك لا تخللها الهام يوم Ik ben een keer dat het heel